يا جموع الحق تورين اذا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن ا ل أ م ة لو ا ج ت م ع على أ ن ينفعوك ل م ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على أ ن يضروك لن يضروك بشيء إ ل ا قد كتبه الله ع ل ي ه ر ف ع ة ا ل أ ق ل ا م و ج ف ة الصحف فلا تشاور أ ح د ا في قتل أ م ر ي ك ا امض على ب ر ك ة الله وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى ب ص ح ب ة خير ا ل أ ن ب ي ا ء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حاربي ظلالا تعبد ا ل ص ل ب ا ن ا كم اذاقوا قومي ظلمهم أ ز م ا ن ا يا جموع الحق ثوري 「やじもん الحق سوريه」 ا ض نيرانا تحرق حرمانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا, الصلبانا يا جموع الحق ثوريه الوغى بركانا